اللهم ن ا الشفاعه الغني y o h are... 「こんにちは」<音楽> t h a t k y o I'm <laughs> sorry. متى لا يعودون الى الوذ بكيف خلقت After h e a r o فذكر انما انت مذكر لست عليهم خ You're the man who's the one. you ماذا فعل ربك بعاد و م ر ى ا ت العباد التي لم يؤله مثلها و ف الواد وفي العون الاوثان ف ع و الذين ا ف طغوا ع ل ي ه النابلسي للعلوم الاسلاميه Father, I pray f e r you. 「わんまよ」 Amen.、Uh -huh. la, <laughs> كلا من لا تكرم Kill that. The f t m e I've e r s e n this, e n e v r s e n t r e We are not a l o e you 「なぜならば」<音楽> o h a n k y o ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر We a n are n a r n are n a t you